الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وغارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتمنى لذلك مثلا في بحث النسيان والخطأ في حديث أبي الحكم بن عمر السلمي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في أمر. هذا الحديث في الصحيح وكان الناس يتكلمون في الصلاة يعني كان يجوز في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم أن يتكلم الإنسان في صلاته يعني أنا عايز منك حاجة مثلا ممكن أقول لك أنا مستنيك برد خرص طيب حاضر مش مفهوم تتغدى معي مثلا كده الكلام في الصلاة ثم نظل قوله تعالى وكونوا لله قانتين قال جابر فانتهينا عن الكلام وخشعنا ابو الحكم السلمي جاء وكان النبي في الصلاة فدخل ابو الحكم السلمي في الصلاة فعطس احد القوم واحد عطس في الصلاة هو طبعا عارف ان يجوز الان كلام في الصلاة ما يعرفش ان الحكم قد نسخ. يبقى ده اسمه نسيان ولا خطأ واحد بيقول واحد عطس في الصلاة فقال له يرحمك الله يبقى تكلم في الصلاة يقول له يرحمك الله قال أبو الحكم السلم فجعل الناس ينظرون إلي الناس عملت بالسلم اللي انت بتعمله ده يعني أسكت حد يقول في الصلاة رحمك الله هو ما يعرفش ان الحكم نسخ راح متكلم تاني فبيقول لنا تنظرون إليه قالوا انت ببصوا ليه أنا عملت انتحك غلط هو مش عارف ان الحكم نسخ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني كل واحد بقى عاجد رب عاجد له يعني أسكت قال فسكت هو مش عارف ايه اللي بيحصل أنا سيبهم في إيه قال فلما انتهت الصلاة أخذ بلق هنا يبقى تكلم في الصلاة ولا لا تكلم في الصلاة فلما انتهت الصلاة قال فوالله الذي لا إله غيره ما وجدت معلما مثله قط عليه الصلاة والسلام فوالله ما ضربني وما قهرني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس خلاص كيف؟ لا يصلح فيها شيء من اتعلم اتعلم خلاص السؤال هنا بقى هو دا كان نسيان منه ولا خطأ منه خليك معي خليك معي في فارق بين النسيان والخطأ احنا ما ذكرناهاش ان النسيان بيكون العلمي بالشيء ولكن ذهل عنه يعني واحد يعرف ان الظهر فرض صح كده كده لكن قالك لك هخلص اللي في ايه ده وهوح على طول مش عارف جاله ايه بتاع نسي فاجأ العصري بيدني يا رب بيدني انا ما صلتش ده اسمه نسيان ولا خطأ لانه كان يعلم سابقا فرضية الظهر صحيح كلمة كده الوقوع في الخطأ الوقوع في الخطأ الوقوع في المخالفة بغير عمد سابق وبغير علم سابق وبغير علم سابق ضابط اغلبي يبقى هنا لما أبو السلمي السلامي اتكلم في الصلاة يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه خطأ لأنه وقوع في مخالفة بغير عمد وبغير وبغير علم لذلك الخطأ من عوارض الجهل وراء الكلام كده يبقى تفهم هنا بقى المسألة النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش عيد الصلاة لم يكن له قاعد لم يكن له قاعد الصلاة مرة أخرى وإنما النبي صلى الله عليه الصلاة اكتفى بقول إن هذه الصلاة يصلح فيها شيء من كلام الناس في الحج في صيح مسلم أنت طبعا عارف أن الحج ما ينفعش تلبس فيه اللبس لأنت لابسه ده قيل يا رسول الله ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل البراطيل ولا ثوب مسه وَرْصٍ ولا زعفران اللي هو الطيب والبرفان والحاجات ده كلها ما ينفعش أول ما يحرم ما ينفعش ايه يا طيب لكن قبل أن يحرم ممكن فواحد جيلي النبي عليه والسلام عامل ازاي بها يقول له يا رسول الله ماذا ترى في رجل أحرم في جبه الجبه دي عارف انت الحاجة كده زي أفتان لئدين ها بسمه ايه حاجة زي العباية كده خلاص كده لبس وحط برفان نفهم بيقول له يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم في جوبة بعد أن تبمخ بطيب بعد حط طيب هو واضح إنه عمل كده وحب النهين يعمل لعمرة كده برضه أو يحب كده فحبه في حد قال له ايه ما ينفعش اللي انت عملته ده فراح صلى الله عليه وسلم عشان عشان يسأل بيقول له تقول ايه في واحد زي ده يا رسول الله فالنبي عليه وسلم سكت ساعة والساعة في لسان العرب لغة العرب الوقت ممكن يكون وقت قليل وممكن يكون وقت كثير لكن اسمه وقت أي وقت إن شاء الله لو سني اسمها ساعة لذلك فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون مش ستين دقيقة مفهوم فسكت النبي ساعة فعلمنا أنه يوحى إليه سكت وقت كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم اللي بوحي لا ينطق عن الهوى فواضح ان الراجل ايه سمع قال المتن دول فلا إن بيوع صلّم سكت فمش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال فلتمس الرجل أعوذ برب العالمين تعالى إذا النبي عايزك أنت قلتك المتن مشيت فقال له النبي عليه الصلاة أما الجب فانزعها عنه اخلع البتاعة دي والبس لبس الإحرام عادي وَأَمَّا الطِّيب فَغْسِلْهُ عَنْكَ الطِّيب اللي انت حتدوه لأ اروح ايه اختسل وخلاص وارك واصنع في حجك ما تصنع في عمرتك اصنع في حجك ما تصنع في عمرتك أول حاجة ده قرآن ولا سنة كلمة دي قرآن ولا سنة الوحي بينزل بالسنة صح ولا لك يبقى السنة دي ايه واحد. السنة واحد. فاللي بينكر السنة يبقى ينكر القرآن لان اللي نقل القرآن هم الذين نقلوا السنة وهم الصحابة واضح جلب كده هنا الصحابة النبي رب صلى الله عليه وسلم قال له عليك حاجة ها قال له عليك دم ازبح عليك مش عارف ايه الجواب الجواب لا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأمور ما عنده وقع فيه ها فيه محظورات محضر في حرام وقع في محظورات لكن وقع فيه ها مخطئا لا يعرف لا يدى كلام في الجهل هيجي في تفصيله لكن هو أخطأ هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهش عليك حاجة لذلك مثلا لو واحد وقع على مرأته ناسيا أنه محرم في الحج. إحنا كلينا في الصلاة تعال في الحج. لو وقع على مرأته ناسيا أنه محرم حكم الحج. أمم عليه دم عليه حاجة الجواب لا لأن نجح قوكل الله ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأت يكمل الحج ولا شيء عليه. من قال عليه دم يدبح خروف يدبح عجل يتبح جمل نقول له دليل حضرتك ايه ليه دليلك ايه لان الاصل في اموال الناس قلوا يصبح اتنين ان الاصل بريئة النفس بريئة من اي كفارة ان الاصل اللي ما عليش كفارة الاصل اللي ما عليش فدية الاصل اللي ما عليش حاجة الاصل اللي ما طلعش جنيه ايه اللي بدليل وانا هتنا مسألة كده يبقى نسي يعمل كده طب سؤال وجواب نسي يقف على عرفة وطلع على مزدلفة على طول قال لك أنا هزبقهم اتزاكة كده وقال لك ايه أنا هزبقهم بقى وحلق الدنيا فاضية كده فاهم وقعد بقى, بقى برحت كده وراح راح لغاية أمين وما يفش على عرفة طلع على مزدلفة على طول ناسي بقى مخطئ اي حاجة حكم الحج مم. باطل شفت الكلام شفت الكلام باطل ليه انت قفتت فتوى صح ليه, ليه؟ لان التقصيل وصل لك صح هذه فتوى بس هو وقفت بناء على ايه اصول صحي كلام يبقى لو واحد قال له عليك دمه والحاج صحيح تقول لك لان ده مش واجب احنا قلنا فائبين ان في ثلاث اخوات الشرط وركن وليب ده اصل ايه ده ركن لان الحج عرف عرف ركن من اهم اركان الحج من اهم اركان الحج ووضحت المسألة كده يبقى نسي غلط وما وقفش على عرض يأسم مم. لا يأسم نسي لكن حج صحيح الحج باطل الحج باطل الفلوس اللي صرفتها دي خلاص اللي تتعطي المسألة فيها ليه؟ لأنه ركن لأنه ركن نسي طواف الإفادة نسي طواف الإفادة وروح بقى كلام ده كله قال لك فاء علي حج عرف عرف عشالحج عرفة ها آه خلاص، أنا وقفت على عرفه وروح تمش الجواب توافر إفادة ركن حتى اسمه توافر ركن نسل يطوف. ها باطل يأسم لا لا يأسم إشكال بقى يجيلك من هنا الله طب ما يأسمش إزاي وحاجه صحيح مفهوم ربنا يتواخذنا النسينا أو أخطأنا صح الكلام زي ما هو نسي ولم يتوب وهو محدث ودخل في الصلاة والصلاة الراطلة وهو لا يأسم ورغت المسألة كده هكذا ده وليك بقى خذ الأصل الأصل دي ويمشي فيها في جميع في جميع المسائل في جميع المسائل خلاص كده كده واحد غلط أو نسي وعمل شيء في, في نهار رمضان مفطر من مفطرات رمضان حكمه مين؟ صوم صحيح من أكل أو شرب نسيان فليتم فليتم صوم فينما طراه الله وسقا فإذا فعل أي مفطر من المفترات نسيا فهذا إيه هذا شيء عليه خلاص يبقى هذا ذنب إيه النسيان والخطأ قبل ما نغلق الباب ده لازم نعرف إن التعريفات دة كلها في النسيان ده في الأحكام الشرعية أما في حق الله عند قوله تعالى نس الله فنسيهم ليس النسيان هنا الذهول لا لأن هذا ليس في حق الله كما قال موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ولا ينسى فما معنى هنا نس الله فنسيهم النسيان هنا هو طرق في نسين العباد نسوا الله يعني تركوا أوامره وفعلوا المعاصي والمناهي فنسيهم يعني ها فتركه فلم يوفقهم ولم يعينهم بل خذوا وكذلك كانوا من أهل النار إذا شاء الله أدخلهم ما بالله يبقى النسيان هنا في الآية احنا عملنا خطبة مستقلة في الله في معنى كلمة النسيان هنا النسيان هنا ما تجريش عليه بأحكام في مسألة الأصول واضح كلام ده لاب وده ايه؟ اه وده باب تاني خالص يبقى ده باب مسألة النسيان والخطأ يبقى بعد النسيان والخطأ بعد ايه يا عبد الرحمن؟ ها؟ الجاهل ده ان شاء الله نكمل بإذن الله في السبت المقبل نأخذ إن شاء الله أسجاب في كتاب سنة أبي داود